الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى سبب الاختلاف منهما مستنده ما مستنده النقل او الاستدلال والمنقول إما عن المعصوم أو لا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شرع المؤلف رحمه الله هنا يتحدث عن أسباب اختلاف المفسرين وهذه الأسباب التي يريد أن يتحدث عنها هنا أو يشير إليها هي أسباب الاختلاف الحقيقي اختلاف التضاد وأشار من قبل إلى أن أكثر الخلاف المنقول عن السلف رضي الله عنهم أنه من قبيل اختلاف التنوع ولهذا إذا ردنا أن نقسم نقول الاختلاف ينقسم إلى قسمين اختلاف تنوع وهذا له صور متعددة أشار إلى ذلك هناك إشارة ومن أراد أن يراجع فلينظر أربع صور مهمة ذكرها شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله في رسالته في أصول التفسير ولينظر ما ذكره أيضا ابن جزي الكلبي في بداية كتابه التسهيل وكذلك الشاطبي ذكر وجوها كثيرة أو صورا كثيرة لاختلاف التنوع ولا حاجة لتفصيل ذلك ولكن هذه إشارة إذن يتحدث هنا عن النوع الثاني الذي هو اختلاف التضاد اختلاف التضاد هذا من حيث الأسباب يمكن أن نقسمه إلى فرعين أو إلى سببين الأول ما كان بسبب الجهل أو الهوى وهذا لا عبره به ولا يلتفت إليه ولا يذكر تذكر أقوال هؤلاء من أصحاب الأهواء أو الجهال لا تذكر في أقاويل أهل العلم ولا تعد الثاني وهو الخلاف المعتبر اختلاف التضاد المعتبر اختلاف أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم فهؤلاء يختلفون لأسباب كثيرة جدا وطالب العلم بحاجه إلى معرفة ذلك وهو مما يوسع النظر ويحصل بسببه سعة الصدر والاحتمال والتماس الأعذار للعلماء فلا يضيق ذرعا ولا يضيق عطنه اذا راى الخلاف قال لماذا يختلفون والقران واحد ولا يعرف ومن احسن ما كتب في هذا بالنسبه لاختلاف المفسرين ما كتبه الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في رسالته في أصول التفسير وإلى كلامه أشار هنا اشاره مقتضبة وكتب في هذا اخرون ومنهم من أفرد ذلك في كتاب توجد رسائل جامعية في أسباب الاختلاف بل في اختلاف التنوع توجد رسالة ماجستير. وفي اختلاف التضاد توجد أيضا رسالة علمية أخرى مطبوعة في مجلد ويوجد كتابات أخرى مستقلة ويوجد في ضمن بعض كتب علوم القرآن أسباب اختلاف المفسرين منهم من يسرد ذلك سردا يعد الأسباب مسرودة من غير مراعاة ترتيب معين ومنهم من يرجع جميع الأسباب إلى سببين وبعضهم إلى ثلاثة وبعضهم إلى أربعة كبار تتفرع منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا أعاد الأسباب إلى سببين اثنين يقول منهما مستنده النقل او الاستدلال بمعنى أنه أرجع أسباب اختلاف التضاد بين المفسرين إلى سببين أساسيين الأول ما مرجعه النقل وذكر تحته أسباب يعني مثلا حتى تتضح الصورة من غير الدخول في التفاصيل ما مرجعه النقل أحيانا تكون اللفظة نفس النقل محتمل ثلاثة قرو القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر ومن ثم يختلف العلماء النقل نفسه كان سببا في الاختلاف لأنه لفظ مشترك يحمل معاني متضادة عسعس والليل إذا عسعس هذا لفظ مشترك يحمل معاني متضادة أحيانا الضمير يحتمل الرجوع إلى إلى أكثر من مرجع فيختلف العلماء إلى أي شيء يرجع هذا الضمير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه علم بين أيديهم وما خلفهم ولا من علم الله يحتمل فيختلفون القراءات تجد أحيانا تفاسير الواقع أن هذا التفسير يرجع إلى قراءة وهذا يرجع إلى قراءة فهذا بالنسبة للنقل يرجع إلى نضع تحت النقل واحد اثنين, اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من الأسباب المتعلق او العائدة إلى النقل هناك أشياء ترجع إلى الاستدلال الآن قضايا تتعلق بالنسخ يختلفون فيها تفاصيل ألا هذا ناسخ او مخصص هل الايه منسوخه او تتحدث عن الوصيه للوالدين والاقربين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصيه لوارث فهل هذه في الوالدين والاقربين الذين قام بهم مانع من موانع الارث فلا يرثون فهي لا تتحدث عن الوارثين اصلا ومن ثم فلا نسخ او انها كانت قبل نزول آيات الفرائض التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم فكانت ناسخه لها وإذا كانت منسوخة هل اللي نسخها آيات الفرائض أو اللي نسخها لا وصيه لوارث أو هما معا هل السنة تنسخ القرآن بمفردها وقل مثل ذلك أيضا حالات المطلق مع المقيد أربع في بعض الحالات لا يحمل المطلق على المقيد وفي بعضها يحمل المطلق على المقيد وفي بعضها في صورتين منها في اختلاف هل يحمل المطلق على المقيد أو لا ومن ثم يختلفون هل يوجد في القرآن مترادف أو لا فبعضهم يقول معنى كذا كذا هذه معناها وبعضهم يقول لا لا يوجد في القرآن متراجف كل لفظة لها معنى آخر وهكذا في أمور ومسائل حتى قضايا التصحيح والتضعيف وقبول الروايات يدخله الاجتهاد في قواعد هذا العلم واصوله وايضا فيما يسمى بتحقيق المناط يعني في التطبيق على الإسناد المعين أو المتن المعين قد يسلم بالقاعدة لكن هل هذا الإسناد فعلا أو هذا المتن هل فيه شذوذ هل فيه علة قد يقول هذا فيه علة وهذا لا يرى ذلك هل فيه شذوذ أو لا هل يتقوى أو لا يتقوى هذا الإسناد هل الإسناد الآخر يعضده فيكون حسنا لغيره مثلا أو لا هذه امور كثيره جدا قضايا تتعلق باصول الفقه قضايا تتعلق بمصطلح الحديث قضايا تتعلق باللغه العربيه فضلا عن اختلاف الانظار عند التطبيق والنظر في كلام الله عز وجل اختلاف الشهادات فهذه اسباب ترجع الى ما يسمى بالاستدلال هذا اجمالا لتتضح الصورة ودراسة ذلك بصورة أوسع في, أكبر في كتب أكبر من هذا الكتاب ثم بعدين بدأ يذكر ما كان مستنده النقل او الاستدلال طيب المنقول إما عن معصوم أو لا مستنده النقل أو الاستدلال المنقول إما عن معصوم أو غير معصوم المعصوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكتب السابقة قبل التحريف نعم هو كلام الله وحي النقل عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام فهذا عن معصوم والنوع الثاني عن غير المعصوم عن غير المعصوم عن أحد الناس وكلام الناس ليس بحجة الرسالية يعني ليس بحجة من حيث هو لكنه قد يبين عن حجة كما نقول في قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو حجة بيانية وليس بحجة الرسالية ليس بحجة من حيث هو ما هو وحي ليس من مصادر التشريع بنفسه ولكنه يبين لنا عن أمر خفي علينا من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام لاحظ هذا التفصيل يقرب لكم الصورة إذا, ما في إذا في أحد ما عنده فهنا نسخ إذا أحد ما عنده هذا التقسيم يوجد نسخ ممكن تأخذونها طيب انظروا فيه تابعوا أسباب اختلافهم إما من جهة النقل وجعل النقل عن معصوم وعن غير معصوم هذا كله كلام شيخ الإسلام لكن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله جعل النقل عن المعصوم وعن غير المعصوم ما يمكن معرفة الصواب فيه وما لا يمكن اجمالا لكني جعلت ذلك عن المعصوم لأن غير المعصوم اصلا ليس بحجة ولا يضر كثيرا إذا لم نستطع النصل نصل إلى صوابه صحته وثبوته لكن عن المعصوم ما يمكن معرفة ثبوته الأشياء المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ندرس الاسانيد وهناك ما لا يمكن معرفة ثبوته ما لا يمكن معرفة ثبوته مثل الاسرائيليات ينقل عن موسى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ينقل عن التوراة عن الإنجيل عن الزبور أشياء وقائع تفاصيل هذه كيف نعرف الحق والصواب فيها ما نستطيع ليس عندنا أسانيد ولله الحمد أن مثل هذه الأمور لا يتوقف عليها الهدى ولا يحصل بسبب جهلها ضرر على العبد في دينه ولم يكلفنا الله تعالى معرفتها أبدا فكل ما تحتاج إليه الأمة بيّنه الله عز وجل لهم لكن هي زيادة في التفصيل في أمور لا حاجة لها غالبا ما لون أصحاب الكهف كلب أصحاب الكهف كم العدد ما أسماؤهم ما اسم الكلب سفينة نوح كم دور من أي انواع الخشب الجود أين يقع؟ ليس هذا هو موطن العبرة فبين الله لنا ما نحتاج إليه الذي يؤخذ من الإسرائيليات هو ما كان من هذا القبيل فهذا لا يضر الجهل به لاحظ هنا يقول والمنقول قول إما عن معصوم أو لا طبعا وبعدين دخل في قضية أخرى فالكلام فيه اقتضاب شديد يخل هذا كلام شيخ الإسلام في الأصل فشيخ الإسلام لما ذكر النقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم نعم ذكر بقية الكلام مما يتضح به هذا أن هذا المنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح ومنه ما لا يمكن كما ذكرت لكم في الورقة نعم فهذا كان يحتاج أن يذكر هنا هذا السطر على الأقل من كلام شيخ الإسلام على الأقل كلامه طويل شيخ الإسلام لكن على الأقل سطر واحد هو الذي ذكرته آنفا يكمل به هذا الكلام تتضح الصورة تفضل نعم فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواط فصحيح وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم نعم لاحظ الآن هو تكلم عن النقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم فترك تكملة يحتاج إليها ليتضح الكلام شيخ الإسلام في أثناء الكلام في هذه المسألة استطرد استطرادين طويلين الأول في المرسل لما تكلم عن النقل والمرويات وما يعتورها من الضعف مرويات في التفسير وأن أكثرها مراسيل بدأ يتكلم باستطراد عن موضوع المراسيل وهل يحتج بالمرسل ومتى يتقوى المرسل وإذا لم يحصل التواطؤ استطراد شيخ الإسلام رحمه الله بحر من العلم إذا تكلم عن مسألة نسية نفسه فدخل في موضوع المراسيل وبدأ يفصل فيها ثم بعد ذلك قال وأخبار الأحاد وبدأ يتكلم عن قضية أخبار الأحاد وما تثبت به الحجة نعم وما يفيد العلم وما لا يفيد العلم من هذه الأخبار ومن المعتبر قوله في الإفادة هل هم أهل الاختصاص من أهل الحديث أو من أهل الكلام الذين يجهلون الحديث اصلا فبدأ يتكلم عن هذه القضايا المؤلف هنا رحمه الله جاء به أشياء مبتسرة من الاستطراد ايضا ونظمها في سلك واحد مع الكلام الذي قبله وكان يمكن الاستغناء عن هذا النقل المبتسر من الاستطراد ويكمل الكلام الأول بما ذكرت أن النقل عن معصوم عن غير معصوم واللي عن معصوم منه ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ما لا يمكن لو وقف على هذا كان الكلام يكون أتم وأوضح ولا داعي لهذا الاستطراد لكنه قال فالمقصود ثم قال وإذا جاء عنه من جهتين لا هو الآن بدأ يتكلم عن المرسل انتبه وهو استطراد في الأصل لشيخ الإسلام بعيد ما هو بعد هذا مباشرة فجاء به وألصقه بهذا قال فالمقصود وإذا جاء لا المقصود على الأقل نقول حتى العبارة تتسق نقول المقصود أنه إذا جاء إذا جاء نعم الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين أو جهات من غير تواطئ فصحيح من غير تواطئ يعني من غير اتفاق من غير توافق على الكذب فيقول هذا صحيح هذا يحدث بحادثة مفصلة والثاني ما رآه وما سمع به وما عرفه وما لقيه ويحدث نفس التفاصيل فهذا يدل على أنه انها حق وأن هذا يفيد العلم إلى آخر أن هذا يصح به دعنا من إفادة العلم ستأتي في خبر الواحد يقول من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح قال وكذا المراسيل هو أصلا الكلام عن المراسيل الآن هو استطرات شيخ الإسلام هذا في المراسيل فما يحتاج يقول وكذا المراسيل أخذ من كلامه في المراسيل ووضع هنا. نعم. قال وكذا المراسيل. لا. ما كان لهذه الجملة حاجة. يقول وكذا المراسيل إذا تعددت طرقوها. نعم. وبعدين دخل في موضوع خبر الواحد. تعرفون المرسل مرفوع عند المشهور عند أهل الحديث أنه مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سقط منها الواسطة وهو الصحابي. هذا المشهور. عند أهل الحديث مرفوع التابعي إذا قال التابعي مثل عكرمة أو مجاهد أو قتادة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر سبب نزول سبب نزول هو حكم الرفع فأين الواسطة وما عاصر أسباب النزول وما شاهدها فإذا هناك واسطة ساقطة فيسمى مرسل والراجح أن المرسل من أنواع الضعيف فشيخ الإسلام يقول أكثر اللي في كتب التفسير هي مراسيل فهذه المراسيل قد تأتي من أكثر من طريق فتتقوى, فتتقوى يقول وخبر الواحد هذا الاستطراد الثاني جاء به مباشرة هنا بهذا الاختصار الشديد إذا تلقته الأمة بالقبول اوجب العلم أوجب العلم تلقته الأمة بالقول هذا خبر الواحد يعني ما لم يبلغ حد التواتر التواتر معناه أن يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لحد بعدد معين الآن لو سألتك ما القدر الذي تشبع منه من هذا الطعام كم حبة رز اللي يقف عندها العداد تقول أنا شبعت حددها الآن حتى نعطيك إياها تقول ما أدري الشبع يجدها الانسان في نفسه لو قلت لك كم ميلي يحصل به الري بالنسبة إليك حدد كم ميلي عشان نعطيك على قدر الري ما أدري أنا أشرب وبعدين أجد الري من نفسي كذلك الاخبار متى تفيد العلم خبر الواحد التواتر يفيد العلم لكن خبر الواحد هل يفيد العلم فيه تفصيل رد ذلك اجمالا كقول المتكلمين أو طوائف المتكلمين إنه لا يفيد العلم هذا باطل لكن يبقى التفصيل هل خبر الواحد الذي يفيد العلم هو ما تلقته الأمة بالقبول كالمخرج في الصحيحين أو أحدهما مثلا أو الذي تتابعوا على العمل مثلا فيه أو هناك شيء يذكرها العلماء في هذا والذي أظنّه أقرب الله تعالى أعلم أنه لا يقيد بهذا القيد وإنما يقال قد يفيد العلم ولو لم يكن في الصحيح نعم ولو لم يحصل تلقي الأمة له بالقبول الحديث المشتهرة قد وذلك لكل أحد بحسبه فقد يكون إنسان من أهل الحديث من أهل العلم ويدرس الإسناد ويعرف الرجال وعدالة الرواة، فيحصل عنده من العلم ما لا يحصل عند الجاهل. نعم، يحصل عنده من العلم ما لا يحصل عند الجاهل. فإذا جاء من سناد من طريق آخر، فإن ذلك يقويه. فإذا جاء من طريق ثالث، فإن ذلك يقويه. ولم يبلغ درجة التواتر. وهكذا فيما ينقله الناس، فيما ينقله الناس. إذا جاءك من تثق به وقال لك فلان فلان قدم من السفر فلان توفي قريبه وباشرة تتصل وتعزي لأنك تثق بخبره طيب لو أنك مع هذا خبر واحد الآن جاء آخر واتصل عليك ما يعرف الأول الذي أخبرك وقال لك ترى فلان توفي قريبه بعد دقائق جاءت رسالة بالجوال من شخص آخر ما يعرف الاثنين العلم يزيد ولا ما يزيد حتى يكون يقينا ولا لا مع أنه ليس بتوتر لاحظتم فهذه القضايا يجدها الإنسان من نفسه يجدها من نفسه ولو أنك خرجت وجدت الناس قد تجمهر عندهم للعزاء نحو ذلك يحصل لك يقي فيزداد العلم يزيد أهل الكلام لا يدركون هذه القضية علماء الكلام فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص تابهو ومن ثم يقولون العلم لا يزيد ولا ينقص بناء إن على عقيدة فاسدة هذا مزلق ينبغي التنبه له عند دراسة هذا الباب نقول العلم يزيد ينقص والإيمان يزيد ينقص وهذا الشيء نجده من نفوسنا ولا يمكن أن ينكر هذا باختصار شديد فيما يتعلق بخبر الواحد يقول إذا تلقت الأمة بالقبول أوجب العلم هناك حالات أخرى يذكرها بعض أهل العلم ومنهم من يذكر مثل ما ذكرت نعم الحديث المتصل الاسناد صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قد يوجب عندي العلم بحسب معرفتي ولذلك تجد بعض الجاهلين الذي لا يعرف السنة ولا يعرف تحري العلماء في نقلها وضبطها تقول هذا الحديث أخرجه البخاري قالوا شدرين أنه ما دخلوه في صحيح البخاري وفي المطبعة وتحتاج إلى تعطيه دورات حتى تفهم هذا الآدمي إن هذا الأمر لا يمكن ما يمكن لكن هو بكل بساطة يقول ذكر رواه البخاري إشترى ناء ما حد يا واحد ودخله في صحاب البخاري نعم صلى الله عليه والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث لاحظ هنا انتبهوا لا يقصد أن المعتبر إجماع إنه لا يقبل الخبر إلا إذا أجمع أهل الحديث عليه هو لا هو يتكلم شيخ الإسلام عن قضية أخرى هو يقول بأن ذلك نعم حينما يتكلم العلماء بأن هذا مقبول أو غير مقبول أو يجمعون على قبوله أو على رده أو يتكلمون في هذه الأبواب من المعتبر قوله في هذا هم أهل الحديث أما علماء الكلام فلا عبرة بهم لأنهم لا يعرفون الحديث أصلا ولعل ذكرت لكم في بعض المناسبات كلام شيخ الإسلام عن أحدهم الذي جاء له بالمصحف عالم قال له الأصبحان له المصحف جاء يقرأ سوره الاعراف يقرأ ألف لام ميم صاد نقول المص ما يعرف يقرأ هم يعرفون إلى المنطق والفلسفة ولهذا بعض اهل العلم يقول ما وجدت لفلان منهم من اكابرهم الا ثلاث احاديث في كتابه وكلها لا تصح فهم ابعد الناس فكلامهم غير معتبر انما المعتبر حينما يقال الاجماع مثلا او اتفاق اهل العلم على القبول والرد في الاحاديث هو هم اهل الفن كما ان اهل اللغه هم الذين تعتبر اقوالهم في اللغه وأهل الفقه أهم اللي تعتبر أقوالهم بالفقه فما شأن أهل الكلام علماء الكلام من المعتزلة والشاعرة وإلى آخره مما لا, ش... لا اشتغال لهم بالحديث ما شأنهم في تصحيح التضعيف هذا هو المقصود نعم لاحظ عفوا يا شيخ يعني لاحظ حتى تفهم هذا جيدا عبارة شيخ الإسلام الأصلية يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به هذه أحد الطرق يعني تكون تلقته الأمة بالقبول كالمخرج في الصحيحين أو أجمع على قبوله فشيخ الإسلام يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به في إفادة العلم فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث وضح يقولون أهل الكلام نحن لا, لا نوافقكم على هذا نقول أصلا ومن طلب منكم الموافقة ومن سألكم عن هذا أنتم ليس لستم من هذا في قليل ولا كثير فهذا كلام شيخ الإسلام لا أن ذلك يكون من شرطه من شرط قبول خبر الواحد الإجماع أبدا ولم يقل بهذا أحد من علماء أهل السنة تضح الفرق واضح؟ عبارة شيخ الإسلام يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به متى يفيد العلم والقطع؟ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث يعني متى يفيد العلم نقول ما تلقته الأمة بالقبول كالمخرج في الصحيحين نعم المتواتر يفيد العلم ما أجمعت الأمة على قبوله فإنه يوجب القطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله طيب اجمع من اجمع أهل الحديث اجمع أهل. هذا كلام شيخ الإسلام فالعبارة التي هنا قد لا يفهم منها هذا وهي في الأصل عبارة لابن تيمية رحمه الله نعم وله أدلة يعره بها أنه صدق وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب كما في تفسير الثالب هنا أيضا نفس الشيء في اقتضاب شديد مخل يقول الحديث انتقلنا من إفادة العلم يقول الحديث والخبر هناك أمارات يعرف أنه صدق مثل موافقته للقرآن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحاديث أخرى في الباب يعرف أنه صدق نعم. أد... وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب مثل ماذا؟ أحيانا لركاكة اللفظ أحيانا لمخالفته للأحاديث الثابتة الصحيحة مخالفة لا يعني أو لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخالف لصريح القرآن مناقض له هناك علامات ذكرها أهل العلم يعرف بها الحديث الموضوع مثلا فهنا يقول كما في تفسير الثعلبي فدخل مباشرة هنا والشيخ الإسلام تكلم بكلام مفصل ثم بعدين بدأ يمثل ببعض الكتب في التفسير الذين أدخلوا بعض الروايات الموضوعة والمكذوبة قال مثل الواحدي والزمخشري والثعلبي هنا جاء بالثعلبي مباشرة تقول عليه أدلة يعرف بها أنه كذب كما في تفسير الثعلبي ما هو واضح لكن أنا أعطيكم عبارة شيخ الإسلام نعم يقول وكما أن على الحديث راجعوا مقدمة أصول التفسير هنا في هذا الموضع يقول كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك انتظر الآن وقفنا هنا قال كما الثعلب عندنا في الكتاب لا شوف كلام شيخ الإسلام مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء، يعني التوسيع على الأهل في يوم عاشوراء. وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي، شوفتم منين جاء الثعلبي؟ هنا، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري، الزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم حديث طويل في فضل كل سورة. يقول وبعدين تكلم على الثعلبي والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل يعني لا يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع إذا الكلام هنا يحتاج أن يراجع فيه أصل كلام شيخ الإسلام في المقدمة وينقل فالاختصار مخل نعم كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها وهو قليل في تفسير السلف وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين نعم يقوله قليل في تفسير السلف يعني مثل هذه الأشياء المكلوبة تجدها في مثل الثعلبي لأنه جماع مولع بالقصص والأخبار لكن مثل هذه قليلة في كتب المتقدمين مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن المنذر وأنثال هؤلاء هذا الذي يقصد نعم والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد يقول ما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين هذا يتعلق بتفسير الصحابي وتفسير التابعي ولو أنه جعل هناك نعم النفس تطمئن إلى المنقول عن الصحابة أكثر مما تطمئن للمنقول عن التابعين وعرفتم التفصيل في تفسير الصحابي والتابعي متى يكون حجة ولاسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد ما معنى هذا الاسرائيليات ما هي هي المنقوله عن بني اسرائيل اما من كتبهم واما من علمائهم مثل كعب الاحبار وهبه بن منبه وامثال هؤلاء ممن اسلم فهناك من ينقل كما وجد عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك كتبا من كتبهم زاملتين يعني على الدابة وكان يقرا فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الإباحة فهذه الإسرائيليات حينما نجدها في كتب أهل العلم كان الاولى أن تجرد كتب أهل العلم منها لكن شيخ الإسلام ينبه على معنى باختصار لكنه توسع فيه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في أول كتابه عمده التفسير اختصار تفسير بن كثير وهو أن السلف حينما يريدونها إنما يذكرون ذلك للاستئناس لا للاعتماد لا يعتمدونها في التفسير ولا يفسرون القرآن بها لأن لا يمكن يمكننا نعرف أصلاً هي صحيحة أو غير صحيحة، فكيف يفسر بها القرآن؟ عرفنا أن النقل إما عن معصوم وغير معصوم، أنها من قبيل النقل الذي لا يمكن إلى معرفة، لا يمكن معرفة صحته. نعم. نعم. السلام. وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه. وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب وغالبه لا فائدة فيه طيب هذا بالنسبة الآن للإسرائيليات جعلها ثلاثة أنواع ما حكم الإسرائيليات تقول ثلاثة أنواع النوع الأول ما وافق ما عندنا فهذا يقبل مثل ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا هو الذي بنى الكعبة مع إسماعيل الصلاة والسلام نعم وهكذا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المنطبقه عليه ليس بفض ولا صخاب الأسواق ولا يجزي السيئه بالسيئه إلى آخره فهذا يقبل النوع الثاني ما يخالف ما عندنا كأن يقول مثلا بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل أو يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف أخرى تضليلا في كتبهم المحرفة يجدونه مثلا ربعه توسط الطول عليه الصلاه والسلام والقامه يقولون انه طويل بائن مثلا ابيض مشرب بحمره يقولون ادم يعني اسمر وهكذا فهذا مردود هذا القسم الثاني القسم الثالث ما لم يرد عندنا ما يصدقه ولا يكذبه لا ندري فهذا نتوقف لا نصدق ولا نكذب قد يكون حق فنكذب بشيء من كلام الله وقد يكون باطلا مختلقا فنتوقف هذا النوع مع النوع الذي يوافق ما عندنا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج أما الكذب فلا الكذب فلا فهذا النوع الذي لا يوافق ولا لمس عندنا فيه شيء له أمثلة اقرأوا مثلا في قول تفسير قوله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك اقرأوا تجدون أشياء فيها احيانا عبرة رجل أربعة رجال إخوة أرادوا الذهاب إلى الغزو عندهم أخت ذهبوا بها إلى دير راهب أو صومعته فطلبوا منها أن تبقى عندهم اعتذر قالوا نبني لها صومعة بجانبك لانهم يبقون مدة طويلة فقبل فوضعوها عنده فكان يضع الطعام عند باب صومعته هو ويغلق الباب فتأتي وتأخذ ثم جاءه الشيطان وقال هذه أمانة وامرأة وعورة تخرج ثم تأخذ هذا الطعام لماذا لا تضعه انت عند عتبتها وانت رجل فصار يضع الطعام عند عتبتها ثم جاء الشيطان وقال الان هذه امراه وحيده وما اعتادت الانفراد ويصيبها ما يصيبها من الوحشه فلو انستها بالحديث من خارج الباب فصار يجلس عند العتبه خارج الباب ويتكلم معها يحدث عليها مواعظ وحاديث وأشياء ثم جاءه الشيطان وقال له الآن هذه المرأة مسكينة مستوحشه لا ترى إنسان فلو جلست عند الباب من الداخل تراها وترك تأنس بك فصار يدخل عند الباب ويحدث عليها يحدث حتى وقع بها وحملت فقتلها ودفنها فجاء إخوتها فسالوا قال نعم المرأة صالحة تقية جاءها مرض ألم بها وصبرت ثم ماتت فدفنتها في هذا المكان فترحموا عليها وشكروه قال عور سترها الله وذهبوا ولما أصبحوا, أصبحوا أحدهم أو أصبحوا متغيرين قال أحدهم الله لقد رأيت شيئا لا ادري ما هو الثاني قال وقد رأيت كذلك والثالث والرابع فذكروا رؤياهم وإذا هي متواطئه قالوا لا يكون هذا إلا عن شيء فذهبوا إلى الراهب وما زالوا به حتى أخبرهم وأراهم مكان القبر الحقيقي وأنها حملت ودفنها فالحاصل رافعوه وحاكموه فلما قدم للقتل جاء الشيطان وقال أنا صاحبك وهذا لا يرجع إليك بل يرجع إلى الدين والرهبان ولا يقبل الناس من الدين شيء مثل فضائح الرهبان هذه الأيام أهلكم تقرؤونها كل يوم تطلع فضيحة أكبر من اللي قبلها خساوسه صلى الله العافيه فالشاهد انه وهذه ممكن يضرب فيها دينهم ضربه موجعه في هذا الوقت اللي يشنون فيه حرب على الاسلام ولكننا للاسف غفله. الشاهد انه قال له انا صاحبك لا اخليك حتى تسجد لي سجده فسجد فقبض قبضت روحه فمات على هذا كمثل الشيطان الذي قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء أمك هذا خبر إسرائيلي لا نصدق به وليس عندنا ما يكذبه لكن لا نفسر به القرآن فالسلف كثير يذكرونه عند تفسير هذه الآية من باب الاستئناس، لا من باب التفسير انتبهوا ولو جردت الكتب من هذا له فهو أفضل لكن هذا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج ولا حرج وفيه عبارة الذين يسهرون الليل في منتديات ولو كانت إسلامية وهذا يكتب وهذه تمدح وهذه تكتب وهذا يمدح ويشيد بكتابتها وكل خمس دقائق هو فاتح الموقع يبي يشوف من علق على مقاله ومن مدحه ومن شكره مباشرة يكتب أشكرك على المرور أقرأ أحيانا والله أني أستحي أشكرك على المرور وكل شوي يدخل يعني طالب علم طالب علم فاضي كل شوي يدخل في النت يبي يشوف من كتب ومن علق عليه علشان أشكرك على كتابة حينا هزيلة عبارات أهل العلم نعم بعض العبارات وأتأمل بعضها اليوم أقول في نفسي والله لو سألنا بعضهم يمكن ما يعرفش معنى هاللفاظ اللي يعبر بها وكل شويه داخل لا يكاد يكتب أحد إلا بعد تعقيب منه أشكرك على المرور نعم وأحدهم ما احد علق ما بالكم لماذا لا تعلقوا الموضوع ما اعجبكم فتنة فأقول هذا يمدح المرأة وذي تمدحه وهكذا كتابات ثم بعدين تتحول إلى علاقات طيب تفضل نعم والخطأ الواقع في, في الاستدلال من جهتين من جهتين حدثتا أمن تقدم ذكره من المكتبات انتهى من النقل عفوا شيخ انتهى من النقل الآن بدأ بالاستدلال الفرع الثاني عندكم لاحظتم ما ذكر أسباب الاختلاف في الاستدلال من جهة الاستدلال وإنما تكلم على وقوع الخطأ فيه نعم والواقع أن مثل هذا هو خطأ يعني بالأحرى عبارة أخرى هو انحراف انحراف في تحميل النصوص ما لا تحتمل لتعصب مذهبي في الاعتقاد أو في الفقه أو في غير ذلك نعم والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا من تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم اعتقدوا معاني حملوا الفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريده لحظة لحظة الكلام هنا فيه خلل لاحظ يقول بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم المفروض أن يقال الأول أو الصنف الأول أو الفريق الأول قوم اعتقدوا معاني عندهم قرارات سابقة تجدون هنا مكتوب عندكم بهذا الجدول قوم عندهم مقررات سابقة اعتقاد سابق اعتقدوا معاني حملوا الفاظ القرآن عليها يريد أن يلوي أعناق النصوص لتكون حجة ودليلا على قوله ومذهبه وعقيدته فهذا انحراف ومثلنا له من قبل طيب يقول أوفسروه بمجرد ما يسوه لا هذا الثاني الفريق الثاني قوم فسروه بمجرد ما يسوه لاحظ كاتب أن يريدوه لا هو هذا كلام شيخ الإسلام في الأصل فنعطيكم تكمله تكملة كلام شيخ الإسلام يقول بمجرد ما يسوه أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به هنا إشارة تراجعون فيها مقدمة صول التفسير تكملون هذا الموضع معناه باختصار الفريق الأول عنده اعتقاد معين أراد أن يحمل القرآن نصوص القرآن عليه ليدلل على مذهبه الفريق الثاني قوم فسروه بمجرد ما يسوه في اللغة كنص عربي بحت دون النظر إلى ملابسات النزول نص عربي ما نظروا في أسباب النزول ما نظروا إلى ما يحتف بالنص حينما نزل عرف المخاطبين لا كنص عربي فسروه تفسيرا لغويا بحتا فهذا انحراف هذا وقع فيه بعض طوائف من أهل البدع كأبي عبيدة معمر بن المثنى له كتاب اسمه مجاز القرآن وبعض أصحاب المعاني كتب المعاني يقعون في مثل هذا فلا يصح أن يفسر القرآن بمجرد اللغة بل لا من النظر الى أسباب النزول والوقائع التي حصلت وعرف المخاطبين إلى غير ذلك مما يحتف بنزول النص أحوال العرب يعني ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إلى آخره ما معنى هذا الكلام هذا لابد من معرفة الحالة التي كان عليها العرب في الجاهلية ما يفسر بمجرد المعنى اللغوي البحت بعيدا عن يعني بفصله عن البيئة فيقع الخطأ وسبق مثلنا لكم على هذا بمثال في مناسبات سابقة في غير هذا الدرس مثل إيش؟ تفسير بمجرد اللغة الحيان ها الحيان ايش الحيان. لا كيف لا, لا. الآن لو جاء إنسان قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم دون النظر إلى التفسير بالسنة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالشرك فهذا لا يسوء أن يأخذ النص بمجرده دون النظر إلى اعتبارات أخرى يثبت به ويثبت به نقطة. الأقدام الله عز وجل قال في وقعة بدر نعم. اذ يغشيكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم نعم. ثم قال إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وإيش؟ ويثبت به الأقدام فإذا فسرتها بتفسير لغوي بحت تقول يثبث به الأقدام إذا ربط على القلوب ثبت القدم في المعركة فلا يفر هذا معنى صحيح في اللغة ثبتت قدمه في المعركة يعني لم ينهزم لكن معرفة الملابسات التي كانت في الغزوة وأنهم كانوا في أرض دهسه تسوخ فيها الأقدام فنزل المطر فلبدها فثبتت أقدامهم هذا لا بد من معرفته. نعم تفضل. وتبعهم كثير من المتفقه لإضافة آثار النبوه والعجز والتفريق حتى كانوا يرون ما لا يعلمون صحته. نعم نعم. تبعهم كثير من المتفقه يعني صاروا أحيانا يقعون في هذا وهذا. يعني إما أنه يأتي ويريد أن يلوي عنق النص لوافق مذهبه. يبغى يحتج بالآية على صحيح مذهبه وهذا موجود للأسف بل قيل أكثر من هذا بعض كبار المتعصبة كان يقول كل نص يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما ضعيف نعم و وآخر جعل الإسلام داخل في المذهب نعم وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والدهور عنه وقد نعم نعم وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض رالع نعم هذه الآن الأسباب المعتبرة في اختلاف التضاد أعذار العلماء وهذا الكلام تجدونه في رسالته البديعة الاسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام فذكر ذلك بالتفصيل أسباب الخلاف بين العلماء يقول قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه هذا واحد خفاء الدليل والذهول عنه الآن مثل إيش عمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي من لم يجد الماء أنه لا يتيمم ولا, ولا, ولا يصلي فعمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره بما وقع له مع عمر ذكره قال حينما كنا في الإبل فوقع لنا جنابة وقعت جنابه يعني احتلم عمار واحتلم أيضا عمر رضي الله تعالى عنه يقول أما أنا فتمعك تتمعك الدابة وأما أنت فلم تصلي فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أنه كان يكفيه أن يقول هكذا يعني التيمم. فعمر رضي الله عنه قال لعمر اتق الله الأمر وقع لهم أنسيه عمر فعمر قال إن شئت لم أحدث به قال بل نحمل كما تحملت فهنا قال لخفاء الدليل والذهول عنه عرفه لكنه نسيه غاب عنه وقد يكون لعدم سماعه يعني أصلا الآن الجدة ترث ولا ما ترث أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت الجدة في أيام خلافته قال لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا أجد لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نعم حتى شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس واضح فابو بكر رضي الله عنه لم يبلغه هذا ومثل قصه الطاعون لما عمر رضي الله عنه اراد ان يذهب الى الشام فاختلفوا عليه نعم والقصه مشهوره ومعروفه قد قال وقد يكون للغلط في فهمي النص مثل حديث عدي بن حاتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وضع عقالين أبيض أسود وجلس ينظر ويأكل ويشرب ويظن أن الخيط الأسود هما والأبيض هما هذان العقالان وإنما هما أيض الصبح من سواد الليل فاخطع في, في فهمه قد يختلف الصحابة في فهم في معرفة المراد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة اختلفوا ما المراد بلغهم النص جميعا لكن هؤلاء فهموا التعجيل مع الصلاة في وقتها وأولئك أخذوه على ظاهره وأخروها حتى غابت الشمس وقد يكون الاعتقاد معارض راجح يترك هذا لأنه يعتقد أنه هناك دي. مثل مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين بعض الصحابة أجازها باعتبار أن الله قال أو ما ملكت ايمانكم منهم من منع قال لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين فأطلق حتى لو كانت بملك اليمين إذن فحرمها بعضهم وأباحها بعضهم الذي حرمها لاعتقاده وجود المعارض الراجح فضلنا. عليكم. التفسير التفسير هو كشف معاني القرآن وبيان المراد منه نعم هذا تعريف قريب وسهل وواضح التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان هذا أصله في اللغة وذكر هذا التعريف الاصطلاحي له وفي الهامش ذكر تعريف ل. بعضهم كالزركشي علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وبعضهم يقول علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية لأن لا أحد يحيط بمعاني كلام الله إلا الله علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فهذه التعريفات قريبة قريبة نعم. قيل بعضه يكون من من قبل الألفاظ الوجيزه وكشف معانيها وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن التفسير هو كشف المعاني أما الترجيح فهو درجة وراء ذلك ترجيح ليس هو كشف المعنى الآن علماء تكلموا في المعنى لكن من راجح هذا القول أو هذا القول فالترجيح هي قدرة وراء ذلك يستطيع فيها الإنسان يتعامل مع المنقولات أقوال أهل العلم ويرجح بينها نعم فالترجيح ليس هو التفسير التفسير هو كشف المعنى نعم وأجمع على أن التفسير من فروض الكفايات أي أنه من فروض الكفايات يعني من حيث هو وإلا يجب عليه أن يعرف من التفسير ما يصح به اعتقاده الإيمان يعني يعرف أنه لا إله إلا الله ويعرف من معاني القرآن ما, ما تصح به عبادته ومعاملته فالسنة هي شرح للقرآن وما يقوله العلماء هو شرح للسنة كما يقول الشافعي رحمه الله. فال... ف... ف... فالتفسير من حيث هو يعتبر من فروض الكفاية يعني يجب أن يوجد في الأمة من يعرف فيسقط تسقط التبع عن الباقين نعم تفضل. سمعي. وهو أجل العلوم الشرعية وعشرف صناعة يتعاطاها الإنسان والمعتني بغريبه لا بد ل... لا طيب عفوا هذا الماحة ل. فضل التفسير ومنزلته والكلام في ذلك يطول ويكفي أن يعرف أن شرف العلم بشرف متعلقه هذا يتعلق بكلام الله عز وجل فهو أشرف ما يشتغل به وهذه العبارة التي ذكرها أشرف الصناعة يتعاطاها الإنسان هي عبارة الراغب الأصبهاني نعم وعبارات أهل العلم كثيرة في بيان شرف التفسير من أراد أن يطالع فليطالع في ذلك ما كتابات كثيرة في هذا الباب الزركشي في البرهان تكلم على هذا جاء بكلام أهل العلم السيوطي في الإتقان كذلك نعم. وآخرون وبعضهم أفرده بالتأليف نعم. والمعتري بغريبه لا بد له من معرفة الحروف لا بد لهم من يعني الآن المعنى بغريب لا بد لهم معرفة الحروف أي الحروف يقصد حروف المعاني وليس حروف المباني حروف المعاني عرفت حروف المعاني ما هي نعم فرق بينها وحروف المباني واضح طيب يقول لا بد لهم معرفة معاني الحروف يعني مثلا الآن في تأتي للظرفية وتأتي معنى على ليس كذلك لأصلبنكم في جذوع النخل في هل بدخل في داخل الجذع ولا على الجذع على فبعضهم يقول بمعنى على طيب لماذا قال في كما يقول ابن القيم رحمه الله لا بد أن يبقى فيه من رائحته يعني حتى لو قلنا ان معنى على فبعضهم يقول لشده الربط واشد ما يصلب عليه الإنسان هو جذع النخل مؤلم شدة الربط والشد إلى الجذع كأنه يدخله في داخل الجذع يعني فيها معنى بلاغي لطيف على كل حال فيحتاج الإنسان إلى معرفة معاني الحروف هناك كتب كثيرة ألفت في معاني الحروف لكن ممكن أذكر لكم واحد هو من أحسن ما وقفت عليه فيها في كتب معاصرة كتب هذه رسالة علمية جيدة اسمها حروف المعاني حروف المعاني أو عفوا الحروف العاملة الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين والواقع أذكر المفسرين المؤلف هادي الهلالي هادي الهلالي هذا كتاب جيد وجعله على ثلاث اقسام معاني الحروف عند النحويين عند البلاغيين عند المفسرين فإذا نظرت إلى واحد منها فلا تظن أن هذا هو نهاية المطاف لا سيعيد الكلام عليها عند البلاغيين وسيعيده عند المفسرين فطالعه في ثلاثة مواضع جمع الكلام المتفرق كلام هؤلاء لأن اللي يؤلفون, يؤلفون الناحيه اللغوية فقط تجد في كتاب مهن لبيب مثلا أشياء كثيرة في هذا الباب كتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي مجلد مطبوع بل بعضهم ألف كتابا في حرف واحد وبعض الباحثين في رسالة ماجستير أو دكتوراه نسيت ألفها في حرف واحد وبعضهم كتب كتابا في حرفين حروف المعاني لاحظوا ساعة اللغة نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم مع قوله تبارك وتعالى على صراط مستقيم على صراط مستقيم على فيه معنى الاستعلاء نعم. نعم تفضل واكثر من تكلم فيها النحاه والاسماء والافعال يعني تحتاج أن تعرف الاسماء والافعال نعم الأسماء مثلا التعبير بالاسم بالجمله الاسميه يفيد الثبوت والجمله الفعلية التجدد والمثال الذي تسمعونه دائما تحية إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة ليه؟ لأنه قال قالوا له لما دخلوا عليه قالوا سلاما يعني سلمنا سلاما وانتهى واحد بينما هو قال عفوا هم عبروا بجملة فعليه سلمنا سلاما هو عبر بجملة اسمية قال سلام قوم منكرون سلام قوم جملة اسمية تدل على الثبوت والفعلية تدل على التجدد سلام ثابت دائم عليكم قالوا تحية إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة تقدير تحية الملائكة قالوا سلام أي سلمنا سلاما هو قال سلام دائم عليكم سلام ثابت التعبير بالجملة الاسمية والفعالية نعم وأكثر من تكلم فيها اللغويين اللغويون ومنهم معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه نعم قضية الضمائر ومرجع الضمائر يعني مثلا الأصل اتحاد مرجع الضمائر قولي تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم وما قتلوه من وما صلبوه ولكن شبها لهم عيسى عليه الصلاة والسلام وإن الذي اختلفوا فيه عليه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه عيسى يقينا بل رفعه الله إليه يعني عيسى صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وإن من أهل الكتاب يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته موت من ابن عباس رضي الله عنه يقول قبل موته أي قبل موت الكتاب حتى قالوا له لو واحد مات فجأة ضرب بالسيف لحظة لازم يؤمن قبل ما يموت قبل موته يعني قبل أي كتاب الآن أو في أي زمن الأزمان قبل ما يموت لازم يؤمن عيسى عبد لله ورسول ورسول وأنه ليس بإله وأنه ما صلب ولا. هذا قول لكن القول الآخر لا يؤمنن به قبل موته قبل موت عيسى في آخر الزمان إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وإن من أمام أحد من أهل الكتاب أنا ذاك إلا يؤمنن به قبل موت قبل موت عيسى فيعرفون حقيقته أنه عبد لله وليس بإله لاحظتم قبل موته فكيف نرجح مرجع الضمير الأصل اتحاد مرجع الضمائر فبدلا من أن تقول بعض الضمائر يرجع إلى عيسى صلى الله عليه وسلم وبعض الضمائر يرجع إلى الكتابي أحد الضمائر تقول لا وحد مرجع الضمائر لتؤمنوا بالله وتعزروه تومنوا بالله ورسوله وتعزروه من? النبي صلى الله عليه وسلم طيب. وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلة الله إذا فرقت الضمائر طيب لو أرجعت الضمائر كلها إلى الله بناء القاعدة وسيرد عليك إشكال آخر أن الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أقرب مذكور هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج إلى طريقة في التعامل معه معرفة الضمائر فراجعوا مثلا في هذه القضايا كتاب الإتقان مثلا في النوع الثاني والأربعون النوع الثاني والأربعون ذكر اشياء في هذا الباب نعم. والتذكير والتانيث والتعريف والتنكير نعم التذكير. لابد معرفة أيضا من المفيد معرفة التذكير والتانيث نعم ذكرت لكم في بعض المناسبات يوم ترونها اي الساعه تذهل كل مرضعة عما أرضعت ما قال تذهل كل مرضع قال مرضعة فدخلت التاء لماذا قالوا إن دخول التاء على أوصاف الإناث يدل على المباشرة مرضعة نجاسة رضع الآن وهذه حال تكون المرأة في غاية الحنو والحنان والعطف على الولد ومع ذلك تتخلى عنها إذا قامت الساعة من شدة هولها أما مرضع فهي ما كان صفته الإرضاع تشوفها بالسوق تقول هذه مرضع عندها ولد ترضعه لاحظ التذكير والتانيث مثل هذا إن رحمة الله قريب من المحسنين ليه ما قال قريبة ما الفرق بين قرب النسب وغيره تقول هذه امراه قريبة قرب النسب ورحمة الله قريب قريب ليس هذا هو قرب نسب مثلا ثلاثة قروء هل هو الحيض أو الطهر يمكن تقول هنا ثلاثة مؤنث وثلاثة إذا كان المعدود ثلاثة مؤنث فهذا معناها أن المعدود مذكر لأن ثلاثه العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيفا فقل ثلاثة رجال وثلاث نسوة فهنا ثلاثة قروء القر إذا فسر بالطهر فالطهر مذكر ولا مؤنث مذكر وإذا فسر بالحيض الحيضه مؤنثة ولا مذكره مؤنثة. فإذا كان معناه القر هو الحيض فيصير ثلاثة قرو، وإذا كان معناه الطهر ثلاثة قرو. طبعا هذا ليس بقاطع لأنه يمكن أن أيضا فيما يتعلق بالتفكير والتأنيف أحيانا يراعى المعنى أعفوا اللفظ المؤنث غير حقيقي مؤنث حقيقي لكن أنا أقرب الصورة بالأمثلة فقط فهذا ما يحتاج إليه كذلك التعريف والتنكير ويهديك صراطا مستقيما. وفي موضع آخر قال نقول اهدنا الصراط المستقيم جاءت معرفة كأنه لما ذكر لنا الصراط اشرأبت النفوس إليه فتوجه العبد إلى مولاه وقال هذا الصراط الذي عرفتنا اهدنا إليه اهدنا الصراط الذي ذكرته لنا واضح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في موضع رب اجعل هذا بلدا امنا وفي الموضع الآخر اجعل هذا البلد آمنة ليه قالوا في الموضع الأول يوم جاء ما كان فيه شيء ما بني البيت قال اجعل ولا في بلد قال اجعل هذا بلدا لما جاء المرة الأخرى وإذا هناسوا قال رب اجعل هذا البلد آمينا. منين جاءتنا هذه؟ من التعريف والتنكير. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ نكر. يفيد التعظيم. تجارة عظيمة. نعم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. تنكير يفيد التعظيم هنا. مغفرة عظيمة. نعم. قو أنفسكم وأهلكم نارا. يعني عظيمة. نعم تفضل والخطاب بالاسم والفعل نعم الخطاب بالاسم والفعل كما سبق في الجملة الاسمية والفعلية نعم وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب ودواوين العرب على كل حال هناك كتب في غريب القرآن من أول ما أولف فيه ما كتبه أبو عبيدة معمر ابن المثنى وهناك كتابات أخرى كثيرة جدا لكن من هذه الكتابات من أحسنها كتاب غريب القرآن للسجستاني المتوفى سنة 330 هذا جلس 15 سنة يألف فيه ويقرأه على شيخه ابن الأنباري رحمه الله 15 سنة غريب القرآن للسجستاني ومن هذه الكتب أيضا كتاب العمده المنسوب لمكي بن ابي طالب المتوفى سنه 437 هذا كتاب مفيد جيد هذا يفسر الكلمة غالبا بلفظه هذا يصلح للحفظ اللي يريد ان يحفظ لكن غالب كتب غريب القران يذكر التفسير يعني تفسير اللفظه لا يراعي ان يكون بلفظه وانما يفسر ذلك بجمله فقد يصعب الحفظ و هنا كتاب اليزيدي أيضا غريب القرآن وتفسيره وأيضا ابن الجوزي له كتاب اسمه تذكره الأريب ومكي له كتاب آخر اسمه تفسير المشكل من غريب القرآن لكن يقول هنا عن ابن عباس الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله جمع معجم غريب القرآن المروي عن ابن عباس وعن أبي طلحة عباس هذا اللي في تراجم الأبواب في صحيح البخاري جمع في مجلد مطبوع مفيد نافع نعم وهناك أيضا كتاب اسمه المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن عبد العزيز السيروان جمع في أربعة كتب منها كتاب مكي هذا العمده المنسوب ومنها الكتاب هذا الذي جمعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي من تفسير ابن عباس وجمع أيضا كتاب ابن قتيبة وكتاب أبي حيان أربعة كتب ورتبها على حروف المعجم هناك كتب مطولة مثل كتاب المفردات للراغب بحيث أنك ترد تنظر في اللفظة على حروف المعجم تقول مثلا وقيل من راق كلمة راق أريد أعرف معناها حرف الراء فيأتي يأتي بكل ما يتعلق بها في القرآن إن كان لها نظائر ويفسر كل واحدة لكن هذا قد لا تحتاج إليه في قراءتك ووردك لكن هذا تحتاج إليه إذا ردت أنك تعرف هذه اللفظة في القرآن يعني لكن الأفضل في الورد أن يقرأ الإنسان في البدايات من الكتب هذه التي تذكر السور أو على الحروف. التي تذكر السور تذكر لك المعاني الغريبة في نفس السورة فقط هنا في هذا الموضع ما يشغلك بالمواضع الأخرى فهذا كتاب موسع اللي هو كتاب المفردات للراغب ويشبهه جدا مع بعض الزيادات والاستدراكات كتاب الحلبي اللي هو كنز الحفاظ تفسير أشرف الألفاظ تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي مطبوع ومن عنده هذا فقد يغنيه عن الآخر يعني هذا يغني عن كتاب المفردات كتاب المفردات يكاد يغني عنه لكنه استدرك بعض بل استدركات أضاف أشياء وحذف أشياء مستدركا على الراغب نعم تفضل ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة نعم يعني هل هذه الآية متصلة بما قبلها يعني مثلا الله عز وجل يقول نعم إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المحاجة مع قومه قال وكيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون ثم قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محتدون هل هذا من كلام إبراهيم عليه السلام؟ أو من كلام من كلام الله حكم بين الفريقين يحتمل واضح هذا يحتمل كذلك في قوله تبارك وتعالى نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لما ذكر الله الأسوة في سورة الممتحنة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه حينما هجروا قومهم لله وفي الله وقالوا لهم ما قالوا بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم ثم قال ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا واليك وإليك هل هذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك أو هو من بقية كلامهم حينما تبرأوا من قومهم يحتمل يحتمل وهكذا في أمثلة ليست قليلة نعم وما وجه مناسبتها مناسبتها لما قبلها وكذا السورة. إيه هذا فيما يتعلق بالمناسبات وأشرت إليها من قبل وقلنا المناسبة هي المقاربة المقاربة ووجه الارتباط بين السورة والسورة أو الآية والآية أو أول السورة وأخر السورة ويعني السورة وخاتمتها أو المقطع والمقطع أو السورة أو الآية مع خاتمتها لماذا قال مثلا عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما قال الغفور الرحيم ما المناسبة هنا نعم هذا كله يحتاج لكن المناسبات بين السور قلنا إن كانت ترتيب غير توقيفي اعتبار بذلك والمناسبات بين الآيات لا بأس بشرط ألا يكون بتكلف فلا يقال على الله لأن لا يقول الإنسان على الله بلا علم بلا تكلف وهناك كتب تعنى بالمناسبات بين الصور هناك كتب تعنى بالمناسبات بين الآيات من التفاسير التي تعنى بهذا جدا كتاب البقاع نظم الدرر في نحو 22 أو 23 مجلد لكن فيه تكلفات في مواضع كثيرة ويعتني بهذا آخرون ممن يعنون بالتفسير البلاغي حتى أولئك الذين أنكروه كالشوكاني الواقع أنه لا يكاد تقلب صفحة من تفسيره إلا وتجد فيها تقرير للمناسبات دون أن يصرح بها نعم تفضل سلام. وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحات وكذا الشادة فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها نعم القراءات المتواتره المشهورة هي التي استجمعت ثلاثه أركان صحة الإسناد موافقة العربية ولو بوجه موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا, ولو احتمالا فما اجتمع في هذه الأركان الثلاثة هذا الذي اصطلح القراء على تسميته بالمتواتر والمشهور نعم وبالنسبة للقراءة الأحادية أو الشاذة هم يختلفون في تقسيم القراءات بعضهم يقسمها إلى ستة أقسام وبعضهم إلى ثلاثة وبعضهم إلى غير ذلك ويختلفون في توصيف هذه الأقسام لكن ممكن نقول بأن القراءة الأحادية هي ما ثبتت بالإسناد الصحيح لكن اختل منها شرط لم تكن موافقة للرسم أو كانت مخالفة للعربية وهذا يحتاج إلى تأمل لأن إذا ثبتت بالإسناد الصحيح كيف تكون مخالفة العربية وعلى أي شيء يبنى هذا اصلا العربية لا تحاكم إلى المنقولات الصحيحة وإنما تأخذ قواعد العربية من مثل هذا وأمثاله إذا صح الإسناد كالحديث النبوي وأما الشاذة فبعضهم فسرها بأنها مختل فيه أحد الأركان الثلاثة مطلقا أكذا أطلق بعضهم وبعضهم حددها بنوع من القراءة وهي ما لم يشتهر من قراءة بعض التابعين أو قراءة التابعين نعم مثل القراءة المنسوبة للشعب وقال رجلان من الذين يخافون يعني لهم هيبه ومنزله شأن في بني إسرائيل القراءة شاذة قرأ بها الشعبي أو منقوله عن الشعبي وهكذا يوجد قراءة عن بعض التابعين تنسب بعضها الأعمش والحسن و... نعم. لكن يقول هنا بأن القراءة الشاذة تفسر المشهور نقول إذا صح سند هذا كلام أبو عبيد معمر ابن عفوا أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله هذا كلامه بأن القراءة الأحادية أو الشاذة تفسر المتواترة القراءة الأحادية إذا صح سندها يعمل بها في الأحكام تنزيل لها منزيلة الحديث النبوي واحد اثنان تفسر بها القراءة المتواترة يعني حافظوا على الصلاه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر هذه قراءة احاديه بعضهم يسميها شاذة تفسر المتواترة ما هي القراءة ما هي الصلاة الوسطى العصر لكنه لا يقرأ بها لأنها لا تنطبق عليها الشروط التي ذكرها العلماء تفسر المتواترة يعمل بها في الأحكام فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة بمسعود فصيام في كفارة اليمين بالتتابع و يحتج بها في اللغة تفضل نعم وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا نعم التلاوة تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال نعم هذا في أداب التلاوة تجد كتاب التبيان للنووي رحمه الله في هذا الموضوع وتكلم عن أداب التلاوة واحترام المصحف كما سيأتي هنا جمع من أهل العلم وصنفوا فيه تجد في كتاب أبي عبيد القاسم صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن ذكر أشياء من احترام المصحف وما يتصل بذلك تجد في مثل كتاب البرهان والاتقان أشياء من هذا القبيل كثيرة في هذه الآداب نعم كذلك بعض كتب الأذكار الكتاب الجامع في شعب الإيمان للبيهقي لما تكلم عن القرآن الإمام بالقرآن تكلم عن كثير من الآداب وتعظيم المصحف نعم والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر أفضل من سائر الذكر لأن هذا كلام الله عز وجل والله النبي صلى الله عليه وسلم حسد يقول لا حسد إلا فيثنتين وذكر الرجل الذي أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار نعم والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل العترجة إلى آخره نعم والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف بها يعني يقصد هنا عفوا يقول الترتيل أفضل من السرعة مع تبين الحروف ما هو الترتيل مع تبين الحروف لأن الترتيل لا بد فيه من تبين الحروف لكن هو يقول أفضل من السرعة مع تبين الحروف سرعة بتبين حروف سرعة بتبين الحروف مع مقابل الترتيل أيهما أفضل الترتيل لأنه لأن السرعة مع عدم تبين الحروف لا تجوز الهذرمة واضح يأكل حروف لا يبينها فهذه يقال لها الهذرمه هذى كهذي الشعر نثر الدقل تمر الردي نعم. وأشد تأثيرا في القلوب لأن هذا هو المطلوب نعم. وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلبي وتفكر وتفهم. نعم الترنم كما قال ابن جرير رحمه الله لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به. وهكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله يقول لا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم. لان لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع وهكذا أيضا ابن القيم جعل ذلك عونا على التأثر بالقرآن يقول هذا تحسين الأصوات مثل الأبازير والأطياب التي توضع في الطعام يكون سائغا مستلذا ومثل العطر والزينة والحلي التي تكل العروس أو للمرأة من أجل أن يقبل عليها الزوج يحصل مقصود النكاح فتحسين الصوت أدعى لي إقبالي النفوس على القرآن والتأثر به نعم وذكر رشيد رضا رحمه الله يقول كثيرا ما رأينا يعني من أدباء النصارى من يقبلون على سماع بعض القراء المتقنين المجودين نعم ويذكرون أنهم يتأثرون بذلك وهم نصارى ودباء النصارى لا شك أن القرآن مؤثر في القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم كما في حديث البراء عند البخاري تعليقا ورواه غيره موصولا يقول فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وهكذا حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ف هذا أمر مطلوب شرعا كما قال جمع من أهل العلم كالنووي رحمه الله لكنه قيده قال ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التنطيط المخرج له عن حدوده وتحسين يقول من غير مراعاة قوانين النغم يعني هذا البلل الذي بلنا به في هذا الزمان ومن زمان لكن الآن صار بل عام أو مما عمت به البلوى ما يسمى بالمقامات نعم هذه قوانين النغم قواعد أو لحون أهل الفسق فماذا هذا لا يجوز أن يقرأ به القرآن ولا يجوز أن يدرس وينزه كلام الله تبارك وتعالى عن ذلك بخلاف من وقع له ذلك اتفاقا يعني من غير دراسة سأن يقرأ فقال له قائل أن تقرأ على المقامة الفلانية هو يدري فهذا لا إشكال فيه أو كان يقلد أحد القراء فتبين أن ذلك القارئ يوافق مقامه معينة فهذا لا إشكال فيه خير مؤاخذ لكن أن يدرس الإنسان بحون أهل الفسق من أجل أن يقرأ بها القرآن فلا وهذا كلام أريده لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مفيد في هذا الموضوع وهو نص فيه يقول رحمه الله وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين الأول مقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني نتقصد تزين الصوت فهذا لا إشكال فيه يقول والحزين منهاجه ومنهاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف يقول فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني الممدوح المحمود وهو الذي يتأثر به السامع والتالي وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها اللي قالوا يجوز أن يقرأ بالتطريب نعم الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصناع وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف يعني المقامات فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها نعم وتكلم على هذا وأن هذا في فصل النزاع قال وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاع وحركات موجودة معدودة محدودة وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجع تارة وبطرب تارة وبشوق تارة وهذا أمر مركوز في الطباع وهذا أمر مركوز في الطباع تقاديه ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له. بل أرشد إليه وندب إليه إلى آخر ما ذكر كلام جيد في زاد المعاد وأنا حرصت أن اريد هذا النص أيضا تحدثا هذا لأن يوجد من يقول أن يقول بجواز القراءة بالمقامات وما قلته قط بل أقول هذا لا يجوز حرام نعم. ولحون أهل الفسق لا يجوز القراءة بها ولكن لله في خلقه نعم ينفذ اللفظ إلى الأسماء والمعاني إلى القلوب قال الشيخ في زين القرآن بأصواتكم هو التحس التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب الشيخ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن حديث زين القرآن بأصواتكم قال رواه البخاري في الحاشية تعليقا, تعليقا ذكره البخاري تعليقا نعم لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف أي يعني يقول بد من تزيين الصوت تحسين الصوت لكن لا يكون ذلك بحيث يفضي إلى لون من الوسوسة والتدقيق الزائد فيكون ذلك صارفا عن المقصود من تدبر القرآن لأن القلب يتبع اللسان والنظر ولهذا ذكر شيخ الإسلام بأن الذي يحاول أن يعرب الدعاء أن ذلك يذهب حضور القلب والخشوع الخطبة قد تكون الموضوع مؤثر لكن الخطيب يلاحظ لسانه لا يلحن فإنه بذلك يكون قلبه تابعا للسانه فلا يتأثر ومن ثم لا يتأثر السامعون وهكذا ما يتصل بقراءة القرآن إذا كانت الهمة مصروفة إلى إقامة تجويد والتنقير فيه بدقة فهذا يكون مذهبة للخشوع ومسألة التجويد هل هو واجب أو ليس بواجب في تفصيل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ولا يقال إنه واجب بإطلاق ولا يقال إنه غير واجب بإطلاق فمثل هذه الإطلاقات والكلام المجمل هو سبب كثير من الاختلاف بين الناس فقدر منه يجب وقدر منه من المحسنات لا يجب نعم وقدر من منه قد يكون على سبيل التكلف والتنطع يوجد هذا عند بعض القراء وليس الحكم عاما فشيخ الاسلام يتكلم عن الذين يتكلفون نعم قل أن هذا كلام شيخ الإسلام تفضل نعم وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطوير والقصير والمتوسط وشغل وشغله بالوصل والفصل لا وال... لا كل حال يعني هذا كلام قد لا يعجب كثير من القراء لكن على كل حال هو يقصد التكلف التكلف أن يكون هذا هو الهمة مقصورة على هذا لا تدبر ولا حضور قلب وإنما فقط صناعة لفظية القران ما أنزل لهذا ونقف عنده هذا هو المقصود للتهوين من قدر التجويد الذي يقرأ بتجويد أفضل من الذي لا يقرأ بتجويد وقد يكون اللحن جليا فيأثم الإنسان إذا كان يستطيع أن يقيم لسانه وكان ذلك بسبب التقصير التفريط نعم تفضل والإرجاء والتطريب وغير ذلك الإرجاء مثل القل كالإمالة يرجع عن الإعادة والتردد بعض القراء كل شوي يرجع ويأتي بها بطريقة معينة ويطرب من عنده ويقولون زيد الله يزيدك و... نعم تفضل مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به حائل للقلوب قاطع لها أن فهم مراد الرب من كلامه ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته وقال يكره التلحين الذي يشبه الغناء واستحب بعضهم القراءه في المصحف ويستحب الختم كل, كل أسبوع والدعاء بعده والدعاء بعده طيب الآن فيما يتعلق بالتلحين تكلمنا عليه وذكر هنا في الهامش كراهة الإمام أحمد وقال بدعه ونقل كلام شيخ الإسلام في القراءة بالألحان طيب قال واستحب معظهم القراءة في المصحف بأي اعتبار اعتبار النظر في المصحف عبادة أن البصر ينظر ويكون ذلك غالبا أدعى التركيز لاشتراك أكثر من حاسة ولكن ذلك ليس على إطلاقه ليس دائما فذلك يختلف اختلاف الناس فالذي لا يكون له حضور قلب إلا إذا قرى عن ظهر قلب فقراته عن ظهر قلب أفضل لكن لا يخلي نظره من نظر في المصحف ولو قليل نعم وأما الذي يجد قلبه في القراءة بالمصحف فذلك أفضل ومن استوى الأمران فالقراءة في المصحف أفضل لإشغال النظر فيه كون ذلك مزيد عبادة. هكذا والله تعالى عن بهذا التفصيل. نعم. وتحسين كتابة المصحف. استحب الختم كل أسبوع بناء على إيش؟ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في سبع الحديث المشهور وهذا الذي كان كثير من من من السلف رضي الله تعالى عنهم يقرؤون. يختمون كل سبعة أيام نعم ولو ختم في ثلاثة أيام فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما وإن كان دون ذلك فقد فهم كثير من أهل العلم كالبخاري وغيره وبعض التابعين والإمام الشافعي أن ذلك ليس للمنع والتحريم فتستغل الأوقات الفاضلة بمزيد من القراءة ولو ختم كل يوم ختمه هكذا فهموا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا على أنه محرم وإنما قال لم يفقه القرآن فلا يكون عادة له لكن مزيد اجتهاد في رمضان أو في العشر الأواخر هؤلاء الناس يقرؤون يختمون كل ثلاث أيام وكل خمسة وكل سبعة طول السنة فإذا جاء رمضان ضاعف الجهد فهكذا فهم أكثرهم فإذا وجدتم في آثار الأثار المنقولة عنهم أن فلان يختم في رمضان كل ليلة ختمة أو يختم في النهار ختمة وفي الليله ختمه فهم لم يقصدوا المخالفة ولم يروا أن ذلك من قبيل المخالفة إنما رأوا أن ذلك سائغ نعم في الأوقات الشريفة استغلالا لها لكن لم يكن ذلك عادة لهم نعم والدعاء يو... الدعاء, الدعاء بعده الدعاء بعد ختم القرآن جاء هذا بعد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء لكن جاء عن أنس رضي الله عنه صح عنه أنه كان إذا ختم جمع أهله وعياله ودعا وهكذا أيضا مجاهد وكذلك جاء عن قتاده وأنهم كانوا يرون أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن فكان الواحد يدعو من حوله من أصحابه أو من أهله فيدعو ويؤمنون على دعائه فمثل هذا مثل هذا يعني إذا ثبت عن صحابي مثل أناس رضي الله عنه وجاء هذا عن جماعة من التابعين فإن هذا الفعل يمكن أن يكون مأخوذاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون الدعاء يستجاب من أين عرفوا أنه يستجاب فمثل هذا يقال إذا دعا فلا بأس أو هذا حسن لكنه يدعو نعم خارج الصلاة وإن دعا في الصلاة فإنه يدعو في الوتر أو يصلي إذا صلى وحده جعل الختم في ركعتين ثم يدعو في سجوده مثلا يدعو في السجود وعلى كل حال أما تخصيص دعاء معين للختم فهذا ليس له أصل أما الحديث الوارد من ختم القرآن فله دعوة مستجابة فلا يصح نعم ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف نعم تحسين كتابة المصحف هذا أمر مطلوب وهذا من إجلاله وتعظيمه ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو إلى لا يخالفه في شيء يلتزم الرسم العثماني وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا لا يكون ذلك عن القرآن مدعاه للتبديل والتحريف والتغيير وقواعد الإم لا تختلف من عصر إلى عصر المشارقة والمغاربة فلا يفتح هذا الباب يقال يلتزم الرسم نعم ليس بتوقيفي يعني ما هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سدا لباب التبديل والتغيير وهذا الذي مشى عليه الأئمة من أهل العلم قاله أحمد أسئل مالك يكتب المصحف على ما احدثه الناس من الهجة قال لا قال إلا على الكتبة الأولى الكتبة الأولى وقال الدارمي لا مخالف له من علماء الأمة وهكذا ذكر جماعة كثيرة من أهل العلم هذا المعنى نعم مسألة قال ويحرم على المحدث مسه قراءة القرآن على نسبة للمحدث لا إشكال فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله او احيانه عليه الصلاة والسلام فلا إشكال والأفضل أن يقرأ متطهرا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنني لا أقرأ كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر هذا في رد السلام، فالافضل يكون متطهراً لكن لا يجب. فيما يتعلق بالمس لا يمس القرآن إلا طاهر ما ورد في هذا نعم من الأحاديث تكلم العلماء في أسانيدها والأقرب أنها ثابتة ولكنهم أيضاً تكلموا في معناها وقال بعضهم هذا من قبيل المجمل لأنه يحتمل أن يكون المراد الملائكة لا يمسه إلا المطهرون كما قال الله عز وجل وهذا هو الراجح في الآية في, الآية في قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة قالوا كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فلا يمسه في السماء إلا المطهرون وهم الملائكة لكن قال بعض أهل العلم هذا فيه إشارة هذا تفسير يسمون الإشاري الأمثلة اللي عليه إشارة إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فينبغي أن يكون الذي في الأرض لا يمسه إلا المطهرون واضح فهذه لفتة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم كتب لأهل اليمن. اليمن كان فيها من المجوس ومن أهل الكتاب ومن المسلمين. فما معنى لا يمس القرآن لطاهر؟ يحتمل أن يكون المراد مسلم، ويحتمل طاهر من الحدث الأكبر، ويحتمل أن يكون طاهرا من الحدث مطلقا. فهذا هو الإجمال الذي ذكره بعض أهل قال هذا مجمل والمجمل يحتاج إلى بيان. لكنه لو بقينا مع هذا فقط. ربما نقول مجمل لكنه جاء عن بعض الصحابة ولا نعلم لهم مخالف سعد بنبي وقاص وغيره أنهم يرون الوضوء لمس المصحف ولهذا يقال لا ينبغي الإنسان أن يمس المصحف إلا وهو متطهر، إلا بحائل أو يكون الكتاب المصحف فيه هامشه تفسير مثلا أو يكون التفسير هو الغالب أكثر من اللي في القرآن فلا بأس ولا يضع يده على المربع الذي فيه القرآن فهذا لا إشكال فيه يحرم على المحدثي مسّه نعم وسافر به لدار الحرب ويجب احترامه لا يسافر الله. به لدار الحرب من أجل ألا يقع في يد العدو فيمتهن ويجب احترامه احترام المصحف وتعظيم المصحف لا يمد الرجل إليه ولا يتوسد المصحف ولا يتكى عليه ولا يضع الكتب فوقه بل العلماء رحمه الله تكلموا عن الكتب كيف يرتبها ما الذي يضع فوق وما الذي يضع تحته نعم وللأسف نحن نرى كثيرا من الابتذال للمصاحف لدى بعض طلبة العلم تجد في الحرم يصلي وإن يضع المصحف إذا جلس في التراويح وضع المصحف سلمك الله الله يعزكم ويعز كتابه قبل ذلك على نعليه يضعن عليها مجموعتين ثم يضع المصحف عليها هذا ما يجوز أو يضع المصحف على الأرض والناس تذهب وتجيء ما ينظرون إلى الأرض في بين بين أو أثناء صلاة التراويح وهذا يضربه برجله وهذا يطأه طيب إذا كان مظنة لذلك فلماذا تضعه بهذا المقام هذا لا يجوز ويجب تعظيمه واحترامه بعضهم يضع في مكان بحيث إذا ركع الناس إذا ركع الناس فانه يكون يعني يستدبرونه تماما يلتصق هذا ما يليق يجب أن يعظم المصحف وكتب العلم تجدون كلام في هذا مسألة تعظيم المصحف كما ذكرت تجدونه في مثل فضائل القرآن لابي عبيد تكلم عن هذا شعب الإيمان البيهقي الإتقان للسيوطي اللي اللي اللي اللي أيضا كتاب النووي التبيان وأخرون على كل حال أنا كنت أحاول أن أنتهي التاسع ونصف أعتذر إليكم من إجابة على الأسئلة لأن الوقت ضيق علي وغدا لا يكون عندنا درس في التفسير وأعتذر وأرجو أن تعفوني من الأسئلة حتى الشفاوية لأن يحتاج أن يمشي الآن الله خير وأشكركم على حرصكم وصبركم وأست الله عز وجل المبارك لنا ولكم فيما سمعنا وصل الله عليه وسلم وسلم